قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماء وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَوْمًا يُبعَثُونَ بَلِ تَرْكَعُ الْعِلْمُ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وابا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا وَلَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا فتكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى ها قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ أَرَضِ فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّوَ ناس ولان كنا اره لا يشكرون وان نون ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يحبون وَمَا مِن غَائِبٍ فِي السَّمَاءِ وَالْ